يقيد رابو الريش يقيد رابو الريش عز جزاوه اني غاك بدت تشكت سدرنا يساوي اللي مو تدلق تهر زرعين لو قوتني مخضر يعني فهمني قان دايق اليمام يعني ولي فهمني تغريق قيور هرا واي موري قرزمي الخبار السوقنا ميارا بيع الشن مصحان قمتي والله غير يوفيك الصبر هذا الجيل اللي موراه كان زراينتي دوك عندنا غير كنتايق والو يا عدل و الناس من الهموم والنير ربي Esti fitz aso multimik so, so.